تُعُصِّلِهِ سَقَرٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تَبْقِي وَلَا تَذْرُ لَفَاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسَعَةٌ عَشَرٌ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إلَّا مَلَأٌ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 اِيمانَ وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ هُتُلْ كِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا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 كلا والقبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر بمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر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 وَكُنَّا نَكُوبُ مَعَ الْخَائِبِينَ وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ